بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير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 إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ مَن ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ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 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا إِلَّا إلا هو فهل أنتم مسلمون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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظالمين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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء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 ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها, ولا تمسوها بسوء فان عذاب قريب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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُطَّةِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذراك وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا السَّافِلِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أقاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بَطِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نفعل فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن كَانٍ بَعِيدَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا لنا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أغهطي أعز عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم مجاتين كألم لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 ذلك من أنباء القرى قصه وعليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إن أخذه اليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقَصْرُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ رُسُلِ مَن ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ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 ولله ويب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون